اثنان استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك دخل نتراكو إلى الأناضول في أهدئ البارسلان بفضل معركة مالازجيرت ازدادت قوة السلاجقة ازدادت قوة السلاجقة واتسعت متجهة من الشرق إلى الغرب استمر الأتراك على الفتوحات قروناً. تحقق السلام في هذه الأماكن بعد الفتوحات،